وَلَكُمْ نِصْفُ ما ترك أزواجكم إن لم يكن من بعد وصية يوصين بها أو ولهم فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُونُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ وإن كان رجلا يورث كلالا أو امرأة ولاو أخ أو أخت فلكل غا ذم منه فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي صُفَّ بِهَا أَوْذِنٌ مُغَيَّرٌ مُضَلٌّ وَصِيَّةٌ مِنَ حدود الله، ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنّة تجري من تحتها الأمّارق. والتي يأتين الفاحشة من نصائكم فستشهدوا عليهم أربعة منكم شهدوا فأمسكوا في البيوت حتى يتوفى الموت أو يجعل الله له النسل وَالَّذَنِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُ مَا Känätä vuo توبوا الله عليهم، وكان الله علي من حكيم. ولا تعبا <تصفيق> بنت قُلْ إِنِّي تَوْبْتُ عتدنا لهم عذابا وَلَا أَكَرُهَا وَلَا بفاحشة مبينة فَحِيشِ jim makana zawdu wa ataytum ihdaunna taun taram fal ta khudhu minhu shay أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قال سلف إنه كان فاحشاً ومقتوا وساء سبيلا حُلِمت عليكم Eli��은 puretirmala yliopistaipäyden Mu discussion Kristallahu al Yliopim عَتُ الص إك وََض إكُم في حجوركُم من سائكم من سائكم التي دخلت بهن فإن لم تكونوا به قوم اوائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمع سلام <تصفيق> إن